بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لومزه ويل همزة الذي جمع مالا وعدده الذي يحْسَبُ أن مَا لَهُ أأَخُلدَ يحسَب أن مَا لَهُ أأَخلدَ كََّ كَلَُ بَذََّ في الخُطَمَلَ بَذَ في الخطَنَ وَما وما اذراكن الفقمه لا والله الموقده لا والله الموقده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده انها عليهم مصد إن في عام مدد في عمد ممدده